ja, zij die إن التيا ريح الصباح إن التياح يوما الى أرض الحرم إن التياح ريح الصباح يوما إلى أرض الحرم بل السلام عوضا بلغ صلاني فِيهَا فيها النبي اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله الله man wajhuhu shamsun tusa man qaduhu بحر الهيمام من لا نور الهدى من كبوه بحر الهيمام إن الكياح ريح الصدى يوم الإله أرض الحرم بلغ سلامي وعودة بلغ سلامي روبقا فيها النبيل محتم الله اللي الله الله الله الله الله الله <القرار> الله الله الله الله ان الله الا الله قرانه الا برهانا نسن لي علي اهل من الله احكمه كل الصحو صار العذاب إذا أنا أحبه كل صار ريح الصدا يوم النيلى أرض الحرم تحمل سلامي وردة يا النبي محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله in hijer Mustafa, aknadun, majrougun, min seifi hijer Mustafa, طوبى ale, baldatin, النبي <توبا> يا النبي الرحمة يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحمنا لا يا سيدي ارحمنا لا انلتيار ريح الصدا يوما الى ارض الحرم بلغ سلامي راغبا ابلغ سلامي راغبا في جنبه المحترما الله الله الله الله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 نبينا عالمان يوما ولا ليلان لا يوما ولا ليلان لا ايمانا بالكرام يوما ولا ليلان لا ايمانا بالكرام ان الا في <تصحيح> الصباح <السضة> يوما يومنا بنا اظل الحال سلامي روضتان للبل سلامي روضتان فيها النبي المحضر الله الله الله الله, الله, الله, الله الله الله الله الله الله الله الله يا رحمه للعالمين انت شفيع المذنبين يا رحمه للعالمين انت شفيع المذنب اكرم لنا يوم الحزن فضلا وجودا والكرم Akrim Lena, Jongen, Faal, Waag, Waag, Waag, Waag, Ya sayyidi in Allah Allah إن الإله ريح الشباب يوم الهدى أرض الحرام بلق سلامي وعودة بل السلام رودة بها النبي المحضران الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رحمه للعالمين ادرك لي ذخيره العالمين يا رحمه للعالمين أدرك لي زيني عابدين محبوس أيدي والمعلمين في الموكب والمزدحان محبوس أيدي والمعلمين في الموكب والمزدحان ja, zij die irhamlen, ja zij die irhamlen, ja zij die irhamlen, ja ja, أرض الحرام بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحكام الله الله الله الله الله الله الله